وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذه الدنيا في حقيقتها سفرٌ إلى الله ومراحل تطوى إلى يوم القرار والمعاد والسعيد الموفق هو الذي جعل الدنيا جسرا إلى الآخرة ولم يتخذها وطنا وقراراً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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الحديث عن الملائكة بشيء من التفصيل من خلال النصوص الشرعية الثابتة الكثيرة لهو مما يزيد الإيمان ويقويه ويرسخ اليقين في القلوب فتفرح بربها سبحانه وتمتلئ تعظيما له وإجلالا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 ووظائف كثيرة ومتنوعة في هذا الكون الهائل فهناك ملائكة لحمل عرش الرحمن سبحانه الذي هو أكبر المخلوقات وملائكة لحفظ نظام الكون وتدبيره وسير أفلاكه وحراسة السماء وحفظها من كل شيطان مارد وهناك المدبرات والمقسمات أمراء وهناك ملائكة للسحاب والقطر والرياح وملائكة للرحمة وملائكة للعذاب وقد بين لنا ذلك ربنا سبحانه في صدر سورة الصافات والذاريات والمرسلات والنازعات وغيرها كثير وقد كلفت الملائكة الكرام بوظائف عامة تتعلق بالبشر جميعا ووظائف أخرى تتعلق بالمؤمنين خاصة فهم الذين غسلوا آدم عليه السلام بالماء وترا بعد موته وكفنوا وألحدوه في قبره تعليم لأبنائه، وهم الذين يقومون على خلق البشر بأمر من الله سبحانه، فإذا مرت على النطفة والعلقة والمضغة المدة المعروفة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم يسأل الله تعالى.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 تحرس الإنسان مسلما كان أو كافرا تحرسه من القدر الذي ليس له له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال مجاهد رحمه الله ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام أمة الإسلام إن للملائكة علاقةً خاصة بالمؤمنين دون سائر البشر فهي دائماً تستغفر للمؤمنين وتشفع لهم عند ربهم وتستغفر لطالب العلم وتضع له أجنحتها رضًا بما يصنع وتصلي على معلم الناس الخير وعلى أصحاب الصف الأول وعلى الذين يصنون الصفوف وإذا دع المؤمن أمنت الملائكة, في أمنت الملائكة على دعائه وقالت له ولك بمثل وإذا أحبَّ الله عبدا أحبَّه جبريل ثم تحبه الملائكة ثم يوضع له القبول والحب في الأرض ويرسل الله ملائكته إلى عبده المؤمن فتحرك فيه بواعث الخير وتكون معه في أغلب أحواله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 وتحرك فيه بواعث الشر والباطل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لما وقد قال علي رضي الله عنه كنا نتحدث أن السكينة تنطِق على لسان عمر وقلبه والملائكة تأتي المؤمن في ساعة الاحتضار تبشره بالجنة والرضوان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 وثبت أنها غسلت حنظلة ابن عامر رضي الله عنه الذي استشهد في معركة أحد وكانت عليه جنابه ولله ملائكة, ولله ملائكة سياحون يشهدون مجالس الذكر والعلم في المساجد وغيرها وتحف الحاضرين بأجنحتها وهي تدعو وتستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث وتقف على أبواب المساجد يوم الجمعة تكتب أسماء الداخلين على ترتيب دخولهم فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر والملائكة تحب سماع القرآن الملائكة تحب سماع القرآن وقد تنزل إلى الأرض إذا سمعوا قارئا حسن الأداء كما حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه وقد جعل الله عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره ملكاً يبلغه عن أمته الصلاة والسلام يقول الملك هذا فلان ابن فلان يسلم عليه ولله ملائكة يتعاقبون فينا عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر يرفعون إلى الله أعمال العباد في هذين الوقتين والملائكة تحمي مكة والمدينة من الطاعون وتحرسهما من الدجال في آخر الزمان وهي باسطة أجنحتها على الشام وتؤيد المؤمنين وتثبتهم في حروبهم مع أعدائهم وقد تقاتل معهم كما حصل في بدر وأحد وحنين وغيرها وتبث الرعب والتخذيل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 تتأذى مما يتأذى منه بن آدم من الروائح الكريهة والقذر والنجس وأنها تلعن تلعن من يرفع حديدة أو سلاحا في وجه أخيه المسلم بغير وجه حق وتلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها من غير عذر وتلعن الذي أحدث حدثا أو آوى محدثا أو سب الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت بذلك الحديث وتلعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم وثبت أيضا أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر ولا المتضمخ بالخلوق والزعفران ولا تقرب السكران ولا, تقرب السكران ولا الذي عليه جنابة ما لم يغتسل ولا الذي عليه جنابةٌ ولم يغتسل منها ولم يغتسل منها إلا أن يتوضَّى وهي لا تقرب البيت الذي يهجر أهله القرآن والذكر ويستبدلون بذلك المنكرات ومعاصٍ له والمعازف ومزامير الشيطان الملائكة لا تقرب البيت الذي يهجر أهله القرآن والذكر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 اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئن الرخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم صر إخوانا المجاهدين في كل مكان اللهم صرهم في فلسطين اللهم صرهم في فلسطين اللهم في الشام اللهم منصورهم في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم منصور إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم منصور إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وفق جميع أولات المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم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 وعافنا وعفو عنا وارزقنا وجبرنا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن معنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين